السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة والسلام على أعداده الذين طفل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فنتواصل معكم إن شاء الله لو في أي أطلاء أو تفسارات بخصوص الدرس ف يعني فإن شاء الله في فتر فترة رب أزل الله تعالى في مثال الدم والدم المسفوح انا مشوهنا كيف في هذا المثال يحمل المطلق على المقيد لو وضعنا الآية الأولى مع الآية الثانية الآية الأولى إلا أن يكون دمًا تمام؟ يعني لم يكن صار اسم الدم هكذا مطلق ليس مقيدا بنوع الدم لو لاحظت مثالي عايزين نضع سياقين سياق الآية الأولى والسياق الآية, الآية الثانية في الأولى لم يكن هناك تقييد لنوع الدم فكان التحريم للدم مطلقا إذن نفهم من هذه الآية لو أخذناها لوحدها لا خرجنا من أن الدم يحرم مطلقا كلمة الدم يحرم مطلقا أيضا ينبني عليه أن الدم الخارج اللي هو المسفوح عند الذفح محرم كذلك الدم الذي هو داخل الذي هو داخل العروق ايضا يكون محرما تمام ف نظرنا للايه الاخرى التي ورد فيها لفظ الدم مقيد الا ان يكون دما مسفوحا لو وجدنا هذه الايه تقيد الدم ليس كل دم محرم انما هو الدم الذي يخرج بعد الذبح، الذي يصفح تمام؟ فهنا نقول لو نظرنا للسياق الآية الأولى والسياق الآية الثانية، لوجدنا لو آلاهي أن الآية الأولى تتكلم على نفس المسألة التي تتكلم عليها الآية الثانية، والحكم هنا هو الحكم هنا، يعني الآيتين يتكلموا على نفس المسألة، يتكلموا على نفس الحكم، فبناء علي. الحكم الذي ورد مطلقاً في الآية الأولى يقيد بالتقييد الذي ورد في الآية الثانية ولا يبقى الإطلاق على إطلاقه وبناءً عليه بحيث برياضية لو أخذنا كده يعني أعتبرنا دي معادلة ودي معادلة المعادلة الأولى هي الآية الأولى مطلقة ليس فيها أي تقييد حرمت الدم كله نعم حمل المطلق على المقيد معناها أننا نلغي أن الإطلاق ونأخذ حكم مقيد يعني كلمة حمل المطلق على المقيد أو حمل العام على الخاص معناها أن نحن نلغي نلغي الإطلاق نلغي التعميم ونأخذ حكم تخصيص حكم تقييد نأخذ حكم مقيد هذا معنى حمل المطلق على المقيد أولا هو علم أصول الفقه ليس من العلوم التي تقرأ علم أصول الفقه من العلوم التي تشرح يعني لا نعتبره إلى حد كبير أنه من العلوم الرياضية ما يفعله إنسان يتعلم الرياضة من قراءته في كتاب لا بد أن يفهم القواعد ولا بد أن تشرح له بالنماذج والأنسال حتى يفهم هذه القواعد وبالتالي نقول الحمل التعلم علم الأصول يكون بالبداية التدرجية يعني يتدرج الإنسان بمثل صغير بشرح ميسر ومثلا يعني ممكن من الكتب الميسرة جدا في البداية كتاب الأصول من علم الأصول الأصول من علم الأصول للشيخ الثاني رحمة الله عليه وهو له شرح صوتي له وهناك يعني أكثر من شرح صوتي على هذا البداية في في البداية يعني أنا أرجع هذه البداية المبسطة وكما ذكرنا على التفصيل بعد ذلك يعني هو الغرض هنا في هذه الدورة ليس شرح أصول الفقه ليس هذا هو الغرض إنما في هذه الدورة التعريف بعلم أصول الفقه يعني هناك الكثير من العلوم الشرعية التي لا لا نكاد نسمع عنها أصلاً يعني لا تعتبر هذه يعني هذين اللقاءين لا يعتبر شرح الأصول الصخرة. ده تعريف بعلم الأصول الفقه مقدمة مجذبة في علم الأصول الفقه نفهم ما معنى علم الأصول الفقه ماذا يتكلم وما هي المسائل التي يعني يتناولها وكيف أستفيد من هذا العلم هل هو الغرض يعني لا يكون غرضي شرح علم الأصول لحد ذاته لكن أفهم ما هو العلم ومتى أحتاج أنا إليه وإذا أحتاجت إليه كيف أبدأه التعرض والترجيح ممكن نشرحه مرة ثانية مرحب التعرض والترجيح يعني هو من أطول المباحث التي ممكن يتعرض الإنسان لها في علم أصول الفقه بل يعتد يكون هو من أهم المباحث على الإطلاق في علم أصول الفقه لأن هذا هو ما نتعرض له في دراستنا الفقهية عندما يتعارض يتعارض الأدلة يتعارض آراء الفقهاء يعني كيف نصل إلى القادر الراجح في المسألة؟ فالامر لا يتركها كذا بغيرة فالعلماء وضعوا له ضوابط وضعوا له قواعد بناء عليه يستطيع الإنسان إذا نظر في أي خلاف أن يخرج بنتيجة منطقية مبنية على قواعد متسلسلة. من هذه الامثله مثلا يعني من هذه الأمثلة التي ضربناها؟ عندما يتعارض لدي نصان تعارضا ظاهرا عندي نص يقول كذا ونص يقول كذا هذا النص يتعارض مع هذا النص ظاهريا وإلا في الأصل أنه ليس هناك تعارض في الشريعة كيف أتعامل أنا؟ كيف أنا أتعامل مع هذا التعارض؟ يكون التعارض كالآبي العلماء وضعوا بعض القواعد أول هذه القواعد الإعمال أولى من الإهمال ما معنى هذه القاعدة يعني لو عندي نص حديث مثلاً حديث رقم واحد وحديث رقم اثنين هناك تعارض بين الحديثين كيف أتعامل القاعدة الأولى لو أستطيع أن أجمع بين الحديثين وأن أعمل بكل الحديثين فهذه هي القاعدة الأولى وهذه هو المرحلة الأولى الجمع بين النصوص التي في ظاهرها تعارض ولا أهمل اي نص يعني بدلاً من أن أطرح نصاً وأن ألغيه من العمل لا الصحيح أن نحاول نحاول الجمع بين هذه النصوص المتعارضة قدر المستطاع والعلماء وضعوا قواعد لهذا الجمع كيف يجمع بين النصوص المتعارضة القاعدة رقم 1-2-3-4 وهكذا يعني بحيث أن لا يهمل أي نص وأن لا يلغى أي نص هذا نص شرعي فعلي التمسك به قدر المستطاع إن لم أستطع الجمع هنا نبدأ في قواعد الترجيح كيف يتم ترجيح نص على نص ووضع لهذه أيضا قواعد قاعدة رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة وهكذا ما الذي يقدم على ماذا وما الذي يعني يكون ما الذي يكون في هذه في هذه المسألة أولا بالعمل من هذا النص وهكذا فهذا يعني هذا يعني يعني فكرة عامة عن مسألة التعارض ال طبعا الإنسان لا يعني لا يستطيع فهم هذه القواعد إلا بالممارسة وبتوسع في دراسة الزخرف ودراسة الأصول فهي يعني مرحلة التعامل مع التعارض ترجيح مرحلة متقدمة إلى حد ما فيعني نرجعها إلى مراحل متقدمة في طلب العلم عندها ستطلح كل هذه الأمور بالأمثلة أه... الذي يريد تعلم علم الفقه كيف يتعلم الأمر بسيط فكما كما ذكرنا بالنسبة لطرق التعلم قديما كانت هناك الطرق التقليدية لتعلم الفقه أن الإنسان يتنذهب مثلا أنا شافعي أنا خنبلي أنا هكذا فهو يأخذ الفقه بناء على ما ورد في المذهب المعين فأنا لا أتعرض للاختلافات في المسائل أنا أتعبد لله من خلال اختيارات أهل هذا المذهب فقط بغير تعرض لأي مسائل فيها شيء من الاختلافات بين المذاهب وبين الأعراض وبالتالي سيكون التعلم بالنسبة إلي مبني على المذهب الذي اخترته تمام هنا التعامل مع الفقه من خلال مذهب واحد فقط واتدرج انا في خلال درسي لهذا المذهب عن طريق ان انا اتعلم متن مصغر مبسط في هذا المذهب ثم انتقل للمتون التي تكون اكثر تعمقا ثم انتقل للمرحله التي بعدها ان ادرس المذهب مع مقارنته بالخلاسات بين هذا المذهب وبين المذاهب الأخرى أما بالنسبة لدراسة العلم الفقه كما ذكرنا في الطريقة الحديثة لم تعد تعتمد الدراسة المذهبية للأسف يعني فصارت الدراسة إلى حد كبير هي دراسة مقارنة أصلا في الأساس يعني فيأتي مثلا الذي يدرس الفقه يطرح المسألة ولا يأتيك بالحكم بناء على مذهب معين، أما يأتيك بالحكم بنزبا للراجح في كل المذاهب. فهنا هذه الطريقة تحتاج من الإنسان أن يكون لديه علم ليس فقط بالمسألة ولكن بالخلاف داخل المسألة وكيفية تعرض الدرجة ما ذكرنا. طيب بما أن أنا أنا كإنسان ما زلت في المرحلة الأولى لذا ما زلت أنتهي كيف أتعرض لمسائل ال التعارض والتاريخ وكيف سأتعامل معها وهنا نقول سوف يلزمك التقليد أن تقلد عالما معينا تختاره لتقليده في الدين هذا العالم له صفات معينة أن يكون من أهل العلم ومن أهل التقوى ومن أهل الديانة تمام؟ هنستبدل مرحلة التعلم المذهبي إلى مرحلة التعلم على يد شيخ تلتزم تقريراته وترجيحاته في مثلاً في بداية حياته يعني مثلا أقول والله أنا هتعلم الفقه والتدّدّم طريقة مثلا الشيخ العثني الرحمه الله عليه مثلاً التدّدّم اختياراته التدّدّم تقريراته إلى أن يمن الله علي الله عليا بشيء من العلم حتى أستطيع أن أميز أنا بين الخلافات وأستطيع أن أرجح فهذه هي الطريقة التي يعني أستطيع أن أتعامل بها في الوضع الحالي تفرغتم بالفرآن فترة وكان أ... أ... والله يعني هو بداية يعني أنا طبعا هم أحكي, أحكي مثلا تذوبة الشخصية على أنه هي شيء يخوض به يعني أنا مجرد فقط ذكرته من باب المعايشه الشخصيه ليس اكثر يعني فانا كل اللي صنعته ان انا تفرغت لدراسة علم التفسير فالتزمت ان انا ساخذ ورد باسبوعي ان انهي حزبا اسبوعيا كل اسبوع انهي حد يعني نصف جزء كل اسبوع قفتح فيه ما تأثر لي من كتب التفسير و يكون لي متن مصغر أنقل فيه الفوائد واعترفت في هذا على متن تفسير الجلالين اعتبرته هو ده ذي مذكرة التي أضيف عليها الفوائد التي أتحصل بها من سائر كتب التفسير لكن هذه الطريقة يعني يعني هي طريقة لا تفتح لل في علم التفسير. إنما الطريقة الصحيحة للابتداء في علم التفسير أن أبدأ بمتن ميسر مصغر وتمهه قراءة. وكنت بنصح إخواني مثلا بالقراءة في متن الفقه الميسر. عفوا التفسير الميسر لمجموعة من العلماء. أضع لنفسي ورداً يومياً أو أسبوعياً. اقرأ فيه جزء ثابت واضع لنفسي خطة ثابتة لانهاء هذا الكتاب ثم ينتقل بعد ذلك الى مرحلة اعلى هي مرحلة التفسير الموسع الى حد ما فممكن يعني انا لو هنصح حد يعني يأخذ التجربة بشكل لا يكلفه الكثير من الوقت من الجهد يعني انا طبعا اخذ مني الموسع وقت كبير يعني عندما تطالع تفسير الآية الواحدة في عدة تفسير يعني يستلزم منك وقتا طويلا وجددا كبيرا يعني فضلا على أن المسألة تحتاج إلى علوم ثاقبة لأنه طبعا حتى الترجيح داخل أقوال المفسرين يحتاج إلى خبرة في علم الحديث وعلوم اللغة والأصول وغيرها حتى يستطيع الإنسان أن يخرج ل يعني بالترجيح بين أكوار المفسرين في الايه فعن هذا الجهد المطول يعني ممكن نضع شيء من خطه مبدئيه يعني أنا ممكن كما متن في التفسير, التفسير بخطة زمنية تناسب ظروفي العمل ثم أنصح في التي بعدها بتفسير شيخنا الصادل الشيخ نصبقى العدوي بدل في حقيقة جهد طيب وجميل جدا جدا هو وفي كثير من الأحيان يعني يراجح القول الأصوت طبلا عن الجهد الحديث الذي لدى له شيخنا الفاضل اللي وفر عليك الكثير من الجهد في تتبع سواء الأثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المروية عن الصحابة أو التابعين سيورد لك الآثار التي صحت، فيعني يوفر عليك الكثير من الجهد. فما كنا نعتبر ده مرحلة رقم المرحلة الثانية، والإنسان لو استطاع أن يتم هاتين المرحلتين، سينال حظا واسيرا يعني من العلم التفسير وحقيقة الربط المباشر. ليس بالتفسير فقط بل بالتفسير وعلوم القرآن. وكل مقرأة وسراشور هي قط هي قط الإنسان يجف فيها يعني ليس فقط البناء العلمي لا البناء الشخصي والبناء الإيمانية كلما اقترب الإنسان إيمانه يزداد بصرة ويصير أكثر ثباتا وفضل عن التهذيب الأخلاقي ولا ويعني الاداره التصيره في الحياه وفي كيفيه التعامل حتى مع الناس وغيرها هي قدره قتل... الانسان لا, ي... لا يستطيع ان يحصل فوائد التي يعني يح... لا يحصي... يعني اخواننا هنا آ... في الغرفه آ... بداوا مشروع حفظ ومتابعة الحفظ والمتابعة بالنسبه للتفكير فممكن لو الانسان لا يستطيع ان يسير ب... بمفرده في هذا الطريق نستطيع أن يلضحك بإخواننا هنا في جهدهم الطيب في المتابعة ودي تبقى برضو يعني إيه بالذات لإخواننا المجهولين لممكن نقاش لديهم هذه الفرصة في التفرغ الشخصي واستكمال المشوار أنا شخصيا يعني استكمالا للتجربة الشخصية التي أحكيها يعني أنا لم أستطع أن أسيع بمفردي في هذا الطريق يعني كان لي صديق يسير معي في هذا المشروع اتفقت انا وهو ان نسير في هذا المشروع كنا نتابع بعضنا بعضا كل في نهاية كل اسبوع بعد يعني بعد ما ننهي هذا الجزء نجتمع مع بعضنا البعض ونتدرسه وهكذا فكان لدينا كل اسبوعي حتى اتمام الله علينا هذا المشروع الطيب ويعني اعتقد لو كل واحد فينا كان له مشروع شخصي في التعاون مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بإذن الله يعني له اثر عظيم جدا ان شاء الله تعالى حديث لا عدوى وسر من المجزوم كيف نجمع بينهما أن نرجح أحدهما على الآخر الزم بينهما سهل هنا لا نحتاج إلى الترجيح فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا عدوى ليس معناها نفي العدوى الحسية يعني ليس معناها أنه ليس هناك عدوى أصلا لا إلا معناها صحيح أما ليس هناك شيء يعدي ولا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ف المرض وكل ما يقدر على الإنسان إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى فلا شيء يعدي بنفسه ولا شيء ينفع ويدور بنفسه إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى وهذا ما نلمسه نحن في حياتنا العملية وفي حياتنا الطبية نجد الكثير من الأعجيب حقيقة لأناس أسطيبوا أو كان لهم تعرض مثلا مع أه أناس أه لديهم أمراض معزوية ولم تصرهم هذه العدوى فالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى عن الاعتقاد في العدوى بذاتها ونفي الاعتقاد النفع والضر إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى ثم قوله صلى الله عليه وسلم وفر من المجزون فارك من أسد هذا هو الذي يؤسس ويؤصل للقاعدة قرعدة الأخذ بالأسباب فليس هناك تعارض بين أخذي بالأسباب وبين التوكل على الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي يأخذ بالأسباب هو متوكل على ربه حكم من ينوي التوبة قبل المعصية هيعمل المعصية وبعدين يجوب هو حكم التوبة واجبة على الفور صفة عامة الأمر لا يحتاج إلى كثير من الإيه من التفاصيل الأمر يحتاج ببساطة أن يعلم الإنسان ما حكم هذه التوبة. حكمها أنها واجبة وهل تؤخر؟ أم لا لا حكمها واجبة على الفور. فلا بد على الإنسان أن يعني يتوب من كل الذنوب وفورا. ثم بعد ذلك عليه أن يجهد نفسه في أن يحقق كمال هذه التوبة وألا يتعرض لإخبار يعني ليس مجرد فقط فعل معصية، ولا أتذبّه أصلاً، يعني القاعدة العامة عندنا في الشرع قاعدة تسمى سبب تدب الظرائع، أن الإنسان لا يتعاطى أثاب المحرّم لا يتعاطى المحرّم، بل ولا يتعاطى أثاب ال الأثاب التي يؤدي إلى الحرام أصلاً. هل التفرغ للتفسير يعني تغطى العلوم الشرعية الأخرى؟ أنا لا يعني أنا ذكرت هذا من محب تجربة الشخصية، وليس هذا يعني كما ذكرت لكم هذا ليس من الأشياء التي تعمم يعني أنا مجرد بس بتذكر تجربتي أنا. بمناسبه وجود جهد منظم في تعلم القران يعني هذا انا ما توصلت اليه في خاصه نفسي انني احتاج الى التركيز كاملا في علم التفسير وهذا ما كان يسمح به تفارغي الشخصي وما لدي من الوقت اتمنى لكم عمره واحده معيشة عذرا بعتذر على هذا المقطع فكما ذكرت لكم يعني لا يشترط هذا لا يشترط هذا التصرف إنما لو كان الإنسان يستطيع أن يجمع فهذا هو الأفضل هذا هو الأفضل على دلوقتي. هل من استفسار اخر الانسان لا يريد لنفسه خطه منظمه لمدرسه التفكير والله انا كما ذكرت هو الامر يتوقف على ليس فقط يعني النية الشخصية لما يتوقف تغيرك على ما لدى الإنسان من وقت وجهد. فالإنسان مثلا المتفرغ تماما للدراسة ليس لديه أي انشغالات أخرى في حياته يختلف بخلاف الإنسان الذي لديه انشغالات أخرى فأنا يعني كانت تجربة الشخصية كان بناء على انشغالي بال بالعمل الشخصي و. الدراسة في الطب وهكذا لكن لو الإنسان لديه ساعة من الوقت فيستطيع أن يمزج العلوم مع بعضها البعض فيعطي لهذا الوقت ولهذا الوقت ولهذا الوقت أما لو الإنسان مشغول تماما فلا يستطيع أن يجمع بين كل هذه العلوم فنقول له الأفضل والأولى أن تأخذ ما يلزمك أولا فأولا يعني يتعلم الإنسان أولا العلم الواجب عليه كيف يصلي وكيف يقيم عبادته بشكل يعني يكون مبسط ثم يبدأ بعد ذلك في سلم ترتيب أولياته في العلوم الشرعية ويعطي لكل علم ما يلزمه مع الزياد في جرعات التعامل مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في المراحل الأولى الإنسان في مرحلة تكوين شخصيته الأولى وتكوين ال يعني التكوين المعرقي والعلمي فا ينصح له أن يزيد من تعامله مع الوحي القرآن والسنة الرد على من يستدل بجواز نية التوبة قبل الوقوف المعصية بقصة إخوة يوسف وقولهم وتكونوا بعده قوم صالحين وهل هذا ورد في معرض المرح له يعني هل هذا كان إقرار على قولهم؟ ام انه حكايه للباطل الذي يفعلونه هم كانوا يعني يتعللون يعللون انفسهم بانهم سوف يقعون في المعصيه